هذا هو الشريط السادس والثلاثون من تفسير سورة أهل عمران أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن نبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث ابتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله وهذا أمر لا يمكن السكوث عليه أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية لهم الحق في أن يجيبوه يجبوه أو أن يجيبوه لكن أعلوه هبل هذا حق لله لا يمكن السكوث عليه ولما حصلت محاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزة لكم فقال ألا تجيبوه وتقول اللهم مولانا ولا مولا لكم فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجال يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا فقالوا لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل من في أشياء أحد لكن لا سوى بينها القتل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وهكذا الإيمان هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهينوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إذا جرحكم العدو فتألمتم فأنتم إذا جرحتم العدو تألم ولكن وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون فرق بين هذا وهذا هم لا يرجون شيئا وليادة في الله لكن أنتم ترجون مناثل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله. نعم. نعم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله الله عنهم. رضي الله عنهم. الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله الله لأن الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتلكم ولقد عفى عنكم والعفو لا يكون إلا عن دم ما أولى الجيش مهب يقينهم يجمعونها لأنفسهم فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى قسمتها في الأنفال تولى قسمتها قول الله هو ثم قسمها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 من أجل قطع النقاش وإلا ففرق بين يوم أحد وبين يوم بدر لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير المسلمين حددهم قليل ثلاثمائة وبرتعشر رجلا وكفار ما بين تسمنة إلى ألف لكن في في أحد الغالبون أكثر لأن المشركين كما رأيتم ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وأما المسلمون فكانوا سبعمائة أو نحوها ففرق لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر فقال شيء أن فقال لا نزع فيه قتلنا في الجنة لاكم في النار وهذا من أدب المناظرة وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى أن ترى إلي إبراهيم في ربه وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والحس القتل وَلَقَدْ كان لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ أَوَّلُ النهار حتى قتل من أَصْحَابِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَوْ تتسأع وَذَكَرَ الحديث وَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِمُ من أَمَنَةً أمة فِي في بَدْرٍ وَأُحُدٍ وأوحد والؤاسُ في الحربِ وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الذكر والعلم من الشيطان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 ja fiisahi, muslim, anna huusallahu, anna hiusallahu, anna hiusallahu, anna hiusallahu, anna hiusallahu, anna anna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 voi, siinä on kylläkin. Mutta mitä se on? Se on I. Mutta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 والجميع الفاعلين إذا كان الفاعل على قول ما أنصتنا سكون الفاعل ما أنصتنا على أنصار أصحابنا يعني ما أنصتنا ما أنصبت قريش على أنصار ما نحن الأنصار وقريش اللي معه رجل قريشيان نعم وعلى قول ما أنصتنا أصحابنا وقع أصحاب يعني نفس الأصحاب ما أنصفونا نحن من هم الأصحاب لا عن صفو تسام الله خير نعم شيخ الذين فروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار يعني الذين فروا الذين فروا زين إن قلنا ما أنص إن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبقى إلا هؤلاء ما أنص وإن كان ما أنصفنا أصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار السبعة الذين قتلوا ما أنصفناهم لأن جنهم الذين يقتلون والقرشيان باقيا نعم وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح لم أنشب يعني لم ألبث لم ألبث نعم فلم, فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحت بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم قد أوجب تونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني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 قال ثم أخذت سهم أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذت ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلت فقتلت فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سأ... أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما وبما دوي وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي ابن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد لا يزيد الدم لا يزيد الدم الا كثرة اخذت قطعه من حصير فاحرقتها فلسقتها فاستمسك الدم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 ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النظر وقال اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس وهل لريح الجنة يا سعد إني أجده إني أجده دون أحد ثم مضاف قاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردو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 بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلة فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم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 ومر رجل, ومر رجل من المهاجرين برجل من أنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمدا إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال عبد الله بن عمر بن حرام رأيت في النوم هذه الكلمة عنه محتضر إذا كان محمد رسول الله قد قتل فلنقاتل عن ديننا محمد بشر قد مات وراح ونحن معمورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين، فإذا قتل فلكم قتالنا لديننا ولهذا قال فقاتلوا عن دينكم وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله فهذا ليس بنية سليمة اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن البلد بلده لأنه بلد إسلامي فيقاتل عن البلد من أجل الإسلام كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه فهذا لا بأس به لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام لتكون كلمة الله العليا وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين فلا فرق بين أن تكون في في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن ولكن قلوبهم خاربة خاربة من الإيمان الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين لكن يقول يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن. نسأل الله العافية. وهذه مسألة يجب أن نلاحظها نسخت النية عمروها هام جدا. اللهم رضي عنهم جميعا. نعم. نعم. نعم. قولوا بسم الله صلّى الله سلم دونكم أخاتنا فقد أوجب. نعم. أوجب بمعنى مات أو أوجب. بعمله أن تكون له الجنة أن تكون له الجنة يعني يحتمن منه أوجب أي مات أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا نعم أوليك بارك الله فيك القول إبليز لما قال ويلكم أعباد الله مرجع الأشهيد من هذا وين Nää, ei nää, että Epieli on tärkeä, että jos he ovat johtajia, he ovat johtajia. يقول ارجع من الهزيمة فاجتهد يعني قاسم طولها عباد الله يا شيخ اي ما فيش كارك. كل ان كل من في السماوات والارض الا رحمن عبده كل الناس عباد الله نعم الله ابن عمرو ابن حرام رأيت في النوم قبل أحد مبشر مبشر مبشر مبشر ابني ارض المنبشر مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام فقلت وأين أنت فقال في الجنة نصرح فيها كيف نشاء قلت له ألم تقتل اليوم بدر قال بلا ثم أحيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر وقال خيثمة أبو سعد وكان, وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول ممكن. الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مستاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي فادعوا الله يا رسول الله أيَرزقَني أيَرزقَني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألق أن ألق العدو غدا أن ألق العدو وغداً فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني في م ذلك فأقول فيك وكان عمرو بن الجحوم وكان عمرو بن الجموح. أقول فيك يعني إن أني أصيبته فيك هذه الإصابة وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذه هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى ما يدل على رغبته في الشهادة. وإلا فأكفى أن يقول الإنسان اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل شيء نعم. شيء عمر بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين, بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمر بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك ووالله وو إني, أن وو إني لأرجو أن أستشهد فأعطى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 ابن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو, إنما هو خج فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله فمات برابغ وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ سبق أنه وجد من هذا الجرح على من حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا. الله ونعم. وقال ابن عمر إني لا ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فينمتها وإذا, وإذا نار تتأجج لي فينمتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يتشذبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا, ابن هذا أبي بن خلف وقال نافع ابن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل, إلى النبل يأتي من كل ناحية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 منقطع. والمنقطع من أقسام من أقسام الضعيف والإنسان قد يستبعد أن يقول أن الرسول مجه ثم يقول لا أمجه أبدا اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر وهو أن الأمر ليس للإلزام فهذا ربما يقع منه نعم نعم <تضحي> نعم نعم صوت البقاء نعم, نعم نعم ناصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر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 قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل فيما اجتملت عليه هذه الغزات من الأحكام والفقه منها يعني الغزاة <تصفيق> نعم يعني الغزاة <عزيز. تصفيق> منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه ومنها أنه لا يجب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد بالخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين لقوله تعالى يا خالد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق ما ينبغي لنبي لنبي, لنبي لبس لباس الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه وهذا هو المشهور من المذهب ولكن ما ذهب إليه بن القيم له وجه قوي ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر فالجهاد الأكبر من باب أولى ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك ذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة في عدوهم لأنه إذا علم منهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسن السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسدا فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن ينزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوح لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة ولكن الذين أشاروا في الخروج الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحب أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا وهذا الذي ذهب إليه مؤلف صحيح أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا فإذا كان في بقائنا في البلد في ذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع وأن البروس حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى فإنه في هذه الحال يجب الخروج يجب الخروج لكن عند التساوي يمكن أن يقال كما قال ابن قيم رحمه الله بالجواز وكما دل عليه الحديث أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى قد يكون من المصلح أن نخرج ونحمل البلد من الخارج ويكون من المضرة أن نبقى فيذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلاحة الحرب قد اختلفت عندي قبل اختلفت اختلفا عظيما الآن نعم نعم له لا قد نقول هذا فرد هذا فرد ما يضر أن يرجع ليس إماما طائدا كالرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا رجع ما يضر لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرج له ما أرد أن يخرج له هذا الرجل في جهات بعيدة إلى لا تلوص دام فرد واحد فالفرد الواحد ليس كالأمة يعني لو تأخر في الجهاد باقي وقاعد إنما إذا لا قص إذا تقص صفان فلا يجزر ولو لواحد نعم فهد كيف يشف على وجه قالوا الجهاد بالخروج استدلوا بالحديث استدلوا بالحديث وقال أن حديث أفاد معنى زائدا على ما دلت عليه الآية أن الرسول قال ما ينبغي بغي لنبيل قال لنبيل اي نعم هم يقولون الاصل في الاسوه الاصل فيه الأسوة. في الرسول نعم ضابط التجهز الان الان ما في التقافص مباشر في الجيوش نعم الان يعني ليس هناك التقاء مباشر بين الجيوش في الصفوف نعم ف... لا فيه في التقاء وفي شيء ما في التقاء يعني الان مثلا يعني مثلا اذا اذا ذهبنا للطائرات مثلا ونقول أنه حرب طائرات ذهبنا الطائرات، وصلحناه وعددناها، وجعلنا فيها ما ي... وقودها وكل ما يتعلق بها هذا السداد. يعني أقصى الجيش يكون يعني في رباط مستمر، ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمان يعني. نعم. مثلاً لو الإمام نوى الضرب مثلا كل يرجع من نيّة، ثم ترى إليه الرجوع مثلا المصلحة، فكيف الضغط هو بعرف الله في الجهاد نوع جهاد دفاع وجهاد ضع... هجوم مهاجمة. طبعا جهاد الدفاع له أن يرجع حتى يأتيهم من يهاجمه لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم هذا إذا تجهز وكان العدو عند استداد هذا الشيء ومتجهز لا شك ضرر إذا تأخذ ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رأيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك ومنه جواز لوك المال في العسكر في بعض أملا كرعيته إذا صادف طريقه وإن لم هذا المالك وذلك لأن هذا مصلحة عامة مصلحة عامة والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر هل نقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار, أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئها الجيش بأقدامهم فإنها تضرر فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشتراط قضاء المالك، لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة، بدون ضرر على المالك الخاص. إنعم. ومنها أنه لا يأذن أنه لا يأذن. <تصفيق> هي الرجل الأعمى الذي قال لا أرضى لا أرضى، وجعل يحسب تراب عليه.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 فإن الظاهر أنه إذا إذا أدن جؤذن له قص إذا سأذن فإنه يؤذن له لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ نعم إذا كان الأمير الجيش أخذ سلاح من راضية في وقت الحرب ولو لو يفن مالكه راضي به. نعم يجوز إذا دعت الضرور إذا دعت الضرور يجوز يجوز يأخذ من رعية لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذا الحال نعم بخلاف قصة صفوان بن أمية لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لا يزمه أن يجاهل مع المسلمين ولهذا لما قال آغاص بنا محمد أم عارية قال بل عارية مؤدات نعم ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة والاستعانة بهن في الجهاد. نعم هذا يرى نأخذه من من قصات فاطمة وغيرها. فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداوات الجرحى ونحو ذلك لا للقتال. فا فإن المرأة ليس عليها قتال. لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضر على الجيش ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما أما استحابه من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما نعم. ومنها جواز للغماس في العدو كمن غمس أنس بن النظر وغيره جواز من الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب كما فعل أنس بالنظر حيث داهم المشكين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب، وكان الرجل شجاعاً قوياً، فرموه من وراء السور، وح حتى فتح لهم الجدا الباب، فدخلوا. وعما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام، والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بمن تحر به. سواء كان سيفاً أو سكيناً أو رصاصة أو غير ذلك لأنه لا حل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه ثم قد يقتل مع عدو كثيراً أو قليلاً الله أعلم فهذا لا يجوز فإن قال قائل ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما فقال الملك ذات يوم إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس، اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي وضعه في في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام باسم رب الغلام فإنك حينئذ تقدر على قتلي. ففعل الرجل الملك فعل هذا جمع الناس وفعل ما أصابه الغلام وقتله فأصبح الناس يقولون الرب رب الغلام وأسلم فهذا الرجل أعانى على قتل نفسه ودل على قتل نفسه ومع هذا فهو محمود فهو محمود عند الله وشهيد فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو الإسلام فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام وهذا حصل فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس طائفة كبيرة أم يقودها هذا الأمير أو هذا الملك فإن هذا لا بأس به لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس شايف. نعم أبو الشيخ ذكر بعض الفقهاء أن النساء التي يجازل يعني السعبين في الجهاج تكون كبيرة السن نعم. مع أمن الفتنة ورجال المنفى على كل حال هذا قد يقال فيه نظر إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح وأما الصغر فكانت فاطمة الصغيرة في غزوة أحود نعم هل يقال أن الحديث الخلاب في شرون كان خذنا بل يقال لكن إذا لمر شرون بخلافة فلا, فلا بأس به يعني يعمل به بعض من أشقيائي كله يكون بالملاغمات والقنابل ثم يهجم <تصفيق> على معسكر على على معسكر للعدو نعم ثم يقول إنني حاول أن أنجو فأن استطعت فذاك وإلا فقد قتل وش الغالب الغالب أنه يقتل ما ينجو الغالب أنه يقتل نفسه هنا هنا طيب يا أخي ما يقول لأنه فيه احتمال يقول لن أنجو مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور رقي بين الأعداء وقتل هنا ما لدي... لا ما قال مثله. في احتمال أن لا احتمال ضعيف جدا. السيارة فيها متفجرات. لو نجى من متفجرات السيارة ما نجى من... من العدو وهو يبتخل بينهم. <تصفيق> لا ماهو مثله. لأنه أصله. لا ليس مثله. لهذا هذا هذا يعني تكاد تقول أنها سيقتل. اما ذاك فهو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل. أي واحد عنده يندر هناك. يخذ ومنها إذا كان يعمل إنه فيه إذا فيه احتمال لابس إذا فيه احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. فلات فلات فلات ها؟ فلات فلات يلا. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدة وصلى وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. إلى حين وفاته. نعم هذا مر علينا عن قرب بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق الممومين أن نصلى قعودا. إما وجوبا وإما استحبابا هذا خلاف في الخلاف في هذا شيخ اقول في علقنا الجواز على المصلحه نعم طيب حلو تنثر فيه مصلحه يراه القائد يعني فتح يبني عليها نعم لكن هذا الفتح لا لازم منه الاسلام اما هذا فهو لازم منه الاسلام ان نعرف بطلان اولويه هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لا ما يقص عليه يعني. لا ما يقص حقيقة. م م ما يقص. هذا يعني آت ما أن يقتل أمة أو أو يفتحون أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذا. نعم. في خير مثلا في هذا في مدينة الذي فيها تدريب بس بالتدريب بسيط أسلحة بسيطة وفي الخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة. فليحق له وني يسافر في الخارج يتدرب إيه ما بالشكل عاصم يعني أنا أمنت أمنت قل وفية إيه ما ما بالشكل عاصر أصلح وأنفع فلا بأس <تصفيق> ما شخ... الذين ينادون بتطور المرأة ويستدلون بهذا الحديث يقولون في المجالات الطبية إيه نعم واليوم يعني الفكرة محتملة محتمل, محتمل. نجيبهم نجيبه على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم لأنك تعرف أن العدو ثلاث تلاف وهؤلاء سبعمائة ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر ثم إنهن أيضا لسا يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضاً لأن غزوة عُود في في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة فليس في يدل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. شيء. أخذنا ثلاث. يعني نعم. وهذه نعم. نعم كل هذا كان قبل الحجاب.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 فيما جديعت قلت فيك يا رب فيما جديعت <تصفيق> أنا قلت فيما جديعت نعم. نعم ما فيها ألف ها ما فيها ألف نعم فقلت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جديعت قلت فيك يا رب نعم معلومني أنا تمنى الموت نعم أن يتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا وأما هذا فقد تمنى الشهادة ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقن بالصالحين لا نقول إنه تمنى الموت وإنما تمنى أن يموت مسلما يعني ولو بعد عمر طويل كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشيء لن يوجد أناس من من الدنيا وتعبوا مع أهليهم تعبوا في مع المجتمع رأوا أن المجتمع مجتمع ليس بجيد فقالوا نذهب نقاط لنقتل ونستريح هؤلاء لسبوا شهداء لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا بقي, بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط يعني لي لا أجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا فهل يكون شهيدا أو لا فالمراتب ثلاثة المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل فهذا لا شك أنه شهيد الثانية أن يقاتل حميه وشجاعه ويرى مكانه ولن يسريح من الدنيا وهمها وغمها فهذا لس بشهيد ومنه أن يقاتل من أجل وطن لا, لا, لا, لا, لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطنه فهذا أيضا إذا قتل ليس بالشهيد المرتبة الثالثة هذا الوسط إذا, إذا قاتل ليقتل شهيدا يعني قصد الأجر فقط أما كلمة الله فلا همه أن تعلو أو تدنو فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا أوجب, أن نقول أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد إن هذا ليس بشهيد وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفرانستان أو في عيرها إلى أن ينوء أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا <تصفيق> نعم. ما ما حكم تمني الموت إلى خشية <تصفيق> على نفس؟ إينهم هذا أيضا لا جوز. بل يقول إن أردت بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون. فهو بدل بدلاً يقول اللهم أمتنى، يقول اللهم قبضني إليك غير مفتون، ويسلم. شير. وإذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس. يعني الشيخ ويستفيد الناس منه هل الجهاد أفضل عنده ويعود من الجهاد يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت وقد ينجو لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة تستفيد منه الأمة من علمه أفضل أفضل من يوم الواحد يذهب إلى هناك ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد فقال وما كان المؤمنون لينفروا فلو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يعني يكون طائفتين، طائفة طرح الجهاد وطائفة تبقى تتفقه في دين الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي وقد نقول بأن العلم أفضل أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، ولآخر الج... العلم في حقك أفضل إجلس يا نابي جل الله ما بقل تصنعه. ف... فمثل إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن نقدام نعم فهمه ردي. حفظه ردي فهنا نقول له الجهاد أفضل ولو جاءنا رجل يتوقّد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم جد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك هنا نعم إلا فيها واحد قبل الفدائي هو ال أما من جهة أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز أما إذا غامر ولكنه لا يقتله لا يقتل نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به هذا لا بأس به مثل ما فعل نس ابن نضر وغيره <تصفيق> ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبل يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار <تصفيق> نعم هذا, <لا>. <تصفيق> <تصفيق> هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فأنهم أهل النار، وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها، خالدا مخلدا أبدا، وعنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرم بلا حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيها وقد قال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خرج روحه وفيه إيمان وفيه إيمان أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلدوا تخليدا أبديا. نعم. كان. نعم. رضي الله عنك شباب. هل صحيح أن حسان بن ثابت كان يخاف في المعركة؟ إيش؟ نقول عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف. نعم هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذلك الشجاع. والله أعلى. هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعن منه ذلك. مسال. <تصفيق> أنت قلت الشيخ أن المرأة كانت تجاهد قبل أن فرض الحجاب، وعمارة جاهدت في حرب الردة وقتلت في المسجد. في عهد أبي بكر. <تصفيق> يمكن هذا عند الضرورة عند الضرورة حتى المرأة تقاتل كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم. وأشوف في بعض الدول أن من أنواع التعذيب الشيخ أنهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحم. قدر ما إذا جاعوا يعني؟ نسأل تعذيب؟ تعذيب. الشيخ من هذا يكون قتل نفسه يعني أعداد يعني التعذيب كل ما هو عنه عن شهادة. ما يتوقع شخص شهادته دول السياحة. يعني تعرض تعذيب شديد. لا أنا أسمع أسمع لكن ماذا تقولون في هذا في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا. ما صحيح. الواجب أن يصبر الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم لكن إذا جاء الأمر بالنفس مشكلة نعم ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها نعم يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفنوا وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم بل وحينما نقل إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فتفنوا هناك وقد بينا السبب في هذا وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك ومثله الجهاد الأصغر فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه يكفن في ثيابه أي في ثياب الأحرام التي عليه وهذه هي السنة إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه في الإزار والردى لكن يكفن وغطى إلا وجهه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما لكنه ليس كدمنا في الدنيا لونه لون الدم وريحه ريح المسك طيب من أطيب الطيب اين نعم اين نعم نشوف اللي ما نعم إذا إذا خشي على نفسه إذا أمسته العدو أنه يعني يعطيه ما علاهم من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدة نعم هل يعني يقتل نفسه لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا قتلوا نفسه أخواني محرم محرم من كبار الذنوب وكونوا يقولنا أخشي أنهم مسكونني فيصلطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي يقول هذا ليس منك هذا من العدو وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا ففقت نفسك إذا خشيت من التعديد رسول السلام عمرهم أنه يعدون الشهداء إلى مكان مصارعهم نعم فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة التحريم بحق مخالفة هذا الأمر يكون من كده يعني يعني لو إنسان مثلا مات في, في منطقة في في لا نقول لرعدوهم إلى مصارعهم نعم والله <تصفح> ما أذي إذا كان أحد قال بالوجوب إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب لكن إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب نعم بالنسبة إذا تسلط العدو في أكثر أعراب المسلمات ما يشر على أن أقتله وسلم أفهم يا أخي أزن أهو من القتل؟ هي تقول لو لو أعلم أنه مقتولني ما قتلني. جعت مقتول لكن هدك العرب ما عليه لا تصبر عليه يجب تصبر نعم نعم. فلا أحد يكلم صل الله عليه وسلم عندما يقول أنه أن تم النصاب. <تصفيق> <تصفيق> ومنها أن السنة في الشهداء يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا كان جن أنه كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظرة ابن أبي عامر نعم. هذا فيه نظر هذا فيه نظر وقَالَ سَبَقَ الْكِلَامُ عَلَيْهِ وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل لأن كثير من الشهاداء كان رسول يدفنه هنا ولا يسأل وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع ولهذا لا نسأل إذا استبتين في شيء لا نسأل عن وجود المانع فلو قالنا قائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب ليس من حقنا أن نقول بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا ما يجب ولو سألنا سائل وقال إنه طلق امرأته فليس مواجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه لا بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب فكذلك غير الذين قتلوا سبيل الله لا يجب أن نستفصل هل هم جنوب أملا. لا فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي ولكن تعصيل الملائكة له إنصح الحديث أيضا كما سبق إن الحديث مرسل إنصح الحديث فإن تعصيل الملائكة له من باب الكرامة من باب الكرامة وذلك لأن الملائكة لا تغسله بالماء ولا بالسدر إنما هو أمر غيبي أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة، فالصحيح أنه لازم تصيب، وروى علمنا أنه سُشِهد جنوباً، نعم، نعم محمد. لا يعلم عن طلاق وكذا؟ ما منه؟ لا نفصل لا لا ينون الآن. الآن صار فوقها في مسألة طلاق الحائف لأنه يجي يقول طلق هذه طلقها الثالثة لكن ترى أول مرة ترى حائف علشان تونا الط هذه الثاني ويراجع يراجع والطلاقة الثانية في طهر جامعتها فيها ها والثالثة هذه في غضب شديد ها راحت يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله تقيهوها تماما أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. سبحان الله ذا الحاء ذا كفن. نعم. ولا هذا أنا أتعجب أحيانا يجينا يجينا ناس من البارجة اللي ما تعلموا ولا فقه يقول ترى طلق سوت جيبتنه فيه. شمعني. سبحان الله يمكن لو أسرع أنفاض من فضلوا قال والله ما أعرف. هنا إلى كنوني هنا. نعم. الوجه فقط إيش؟ أي نعم. الوجه فقط أو الذي في الصحيحي لا تخمر رأسه فقط. فقط لكن فيه رواية ثانية في مسلم ولا وجهه ولكن كثير من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها Täytyykö? Tää? Yhtäkö?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 وجاء رجل ينادي على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منهم فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر حيث أنه بقي هذه المدة طويلة ولم يتغير منه شيء يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مجزوم به أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لكن غيرهم قد يقع هذا كرام <تصفيق> نعم وفي هذا دليل في نجابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما شبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك بهذا نحن مسألة يعني لم يتكفن شهيد ولا هو لم يغسل. هذا بخ في الشهيد ويا كل من قتل في الحرب يعني هو شهيد ولا وأعلم هو, هو شهيد ولا. كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. يعني في الحرب قاتل في يعني أكسر الناس في أوغنستا مثلا قتل في الجهاد. في المعركة. في المعركة. يعني ما ما نأمر هذا كل شهيد ش... هذا هو الأصل إن شاء لا يكون هذا هو الأصل لكن لا نشهد له أحكام الدنيا على الظاهر أحكام الدنيا على الظاهر هذا هنا كل أحكام الدنيا لكن ما نقول هو في بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد في أحكام الدنيا نعم أنا أحكم <تصفيق> جزائق نعم جزائق <تصفيق> نعم. صلّي عليك إذا كانت الملابس التي على الجندي مثل الملابس عسكرية يستخدمونها. نعم. كانت ملابس قليلة لا تكفي تكفيني فماذا يفعل؟ يغطي رجلي. حط على رجلي مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن. ما تأخذ ملابس غير؟ ما تأخذ ما لا ما تأخذ. من كان يسقي الخوذة مثل الحديدية وكذا توضع معه. نعم لا الخوذة ظاهر إنها, أنها تعد من من السلاح تؤخذ. <تصفيق> كما أنه لو كان عليه مثل الجنبيه ورشاش وفرد نأخذها منه. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> هذا صحيح. لكنه ليس شهيد معركة. شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون. والشهادة مراتب أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا نعم. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله ابن عمرو حرام وعمر ابن في قبر واحد لما كان بينهما من المحبه فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد الله ابن عمرو حرام على كما حين عن رأيت أبي في حفظ هذا أيضا من الكرمات لأن المعروف أن الميت مات تقلص غاض, غاض الدم غاض دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه دم أبدا لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم. نعم. وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كان نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كماهي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ستة وأربعون سنة وقد هذا أيضا من آيات الله لأن معروف أن الأرض الثياب تأكل الأكفان تأكل الحرمل حرمل معروف شجر معروف تعرفه يا أخي نعم معروف تأكله الأرض ما يبقى لكن هذا أيضاً من كرامة الله. كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي، فهو كرامة. وإن أظهره الله ل وإن أظهره الله لنبي، فهو، ها؟ فهو آية، آية. وإن كان يسمى المشهور عند الناس معجزة. وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة على خلاف مراد الرجل مو الله فهو إهانة إذا خوارق العادات ثلاث آيات وكرامات وإهانات فما كانت على للتعيين ما كانت فإن كانت على يد نبي فهي أولي طيب وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة فهي إهانة ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جاء إليه فدعي بوصف الرسالة يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل فلو أتيت إليها لعله يزيد الماء فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها فغار الماء إلا موجود <تصفيق> غار الماء الوجود إذن هذا إيهانة ولا آية نعم هذه إيهانة لا شك ما هي تأييد الله وجيء إليه إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود فالله أعلم هذه تذكر في التاريخ لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيء عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذب ما تأتي على المراد اللهم إلا, إلا, إلا فتنه لأنه جاءت على المراد لكانت تأييد للباطل ما تأتي الكرامات يعني الخوار ما تأتي على على وفت المراد أبدا إلا لأنها لو جاءت على وفت المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة نعم نعم الدجال نعم الدجال أخبرنا به أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا وعلم عنه رسول يعني ما نعنده عن مسبق نعرف ان هذا سيكون والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل هذا من الشيخ المشاوذين هذا من الجن المشاوذين من الجن وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة والأول هو الم والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد فإن قيل ف... الثاني وجوب وجوب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 وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسّر الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وهذا معروف أنه لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني أخذوا ثيابه فهنا نكفنه بثياب أخرى لتعذر التكيني بثوقي أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان أخير المقابل الجماعية شيخ. يا شيخ هل تتوز يا شيخ؟ هل, هل تتوز يعني إذا ما تتوز مجموعة كبيرة من الناس فهل تتوزون فيه؟ إذا دو... عند الضرورة عند الضرورة لا بأس إذا صعب شيخ دفن حفر مقابل لكل واحد فيه؟ إن يقول إذا عند الضرورة الرسول دفن الثلاثة والاثنين في في قبل واحد وفي ذلك الوقت ما في آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يحفل خمسين نفر عند الحاجة عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز وإذا قلنا إنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة وفي المسألة في قولان معروفان للعلماء الشهر السلامة 200 وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه والمشهور من المذهب أنه حرام. شيخ، شيخ. نعم. الشيخ يذكر الشيخ بعض الكلمات التي تخص بعض الشهادات أن رجل شيخ في قد أو والله إذا ثبت إذا ثبت إذا رؤي برأي العين يمكن يمكن. والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهدة قد تقع حتى من غير الشهدة لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة وكيف يريد وقد مات لكن انصح صح هذا وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة فأنت سلسل لنا هذا الخبر Riijäliinithkatt, voimme kuulla oikein. Voimme kuulla, että Allah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 نعم، فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم. سنين. نعم. هل أهل أنت قلتها قصدا اتباع للغة؟ لا ها؟ ما اتبع للغة. أجل إيش؟ انتقح على الصوت. بعد ثمان سنين. سنين. ولا بيت في كافهم. ثلاث مئة سنة. سنين, سنين. طيب فيها لغة ثانية؟ هزاية الله سنين وفي ذلك يقول ابن مالك وفي ذلك يقول ابن مالك نسي طيب الشخون ومثل حين قد يرد ذا الباب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 لا سيما عندما يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. أبو هذا جواب واضح. هذا جواب واضح. لكن ذكر بالحاشية في أظن في صفحة 16. نعم. 214 تحت الخط. من سبعة عشر. على قولك منها أن السنة في الشهيد أن لا يؤصل أنه لا يؤصل ولا يصلي عليه. قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء وحج وغيره. فقد أخرج النسائي والطحّاو من حديث القتادة بن هادي أن رجلا من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما به واتبعه ثم قال وهاجر معك فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما كانت غزوه خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم لهم فأعطى أصحابه ما قسم لهم وكان وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعو دفعوه إليه قال ما هذا قال قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني أتبعش على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجن فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد صابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان في ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك وسنده وسنده صحيح وصحاح الحاكم وأقره الذهب وأخر الصحاح في شرح مع الأثار من حديث عبد الله الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتا يوم أوحد أتي يوم أوحد بحمزة فسجى ببرده فل ثم صلى عليه فكبر سبع كبيرات ثم تسعة كبيرات نعم ثم ثم أتي بالقتل يصفون وبيصلي علي وبيصلي عليهم وعليهم ويصلي عليهم وعلي معهم وسنده جيد وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي وأخر حديث عن عباس عند ثارق الطني والحاكم ابن ماجه انظر نص الرأي وأخر جاء أبو داود ودار قطني والحاكم من حد من حديد مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من شهداء غيره يعني شهداء حد وسنده حسن ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على أخ... على غيره استقلالا فلا الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله النزوي ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بادر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال والصواب أن في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن أحمد النمام أحمد وهي الألق بأصوله ومذهب في أصوله Onko se oikein? Onko se oikein? Onko se oikein? Onko se oikein? Onko se oikein? Onko se oikein? Onko se oikein? هذا ما هذا ليس بصلب هذا يسمى مثلاً وكذلك إذا مثل به يمثل به. شيخ المعلوم عندما لا يكون وهذا الذي يقتل <تصفيق> في سبيل في قد تكون هل تخلع عنه هذه الثياب إذا كان محتارقاً معنا صارت رماد <تصفيق> ما يمكن تتماسك لا يد تدفن يدفنوا فيها يدفن فيها فيه. والقول بأنه يكره أن يجعل في أن معهما مسته النار قوم فيه نظر نعم الرجل قتل في الأرض العذويا نعم يدفن في كيف يعني؟ قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض في نفس المكان في نفس المكان وإذا لم نقدر على هذا المكان حملناه كل شيء لا لا يمكن يعني في البلد ولا في لا يدفع شيء أقرب شيء في أقرب شيء لي أو أو ينقل البلد يعني معناه إنه إذا إذا فات المكان المعين المعيّن خيّه يكون في البلد أو في في أي مكان من البر حتى لو جيبه بعد مكان كتاب لا لا ما نبغى تأخيره ما قدروا عليه إلا بعد فترة أسبوع وشلون ما قدروا عليه يعني موجود عند الأعداء <تصفيق> لا بس هذا تعذر هذا عذر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 ان باب باقي نعم نعم يمنع طيب ما, ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل ايضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل لي لي ليحكي عنه سهام كما فعل